وشلون ما تدرفين الدمع يا عيني وانا حبيبي دموعه ما يخبيها جاني وانا ما توقعت انه يجيني يبكي سنيني بعد قفت لياليها سبحان من جابها وجروحها فيني وفتحت بابي وقلت الله يحييها جتني جريحه ومكسوره الجناحين كسر الجناحين مالي ما حيل تنفيها وشلون ما تدري فينا الدمع يا وانا حبيبي دموع ما يخفيها جاني وانا ما توقعت اني يجيني يبكي سنيني بعد قفت لياليها سبحان من جابها وفتحت بابي وقلت الله يحييها جتني جريحه وما أكسر الجناحين كسر الجناحين ما لي حيلة فيها كنت أحسبنا مثل المغلي لكن هباع المحبة واشترى فيها كنت أحسب أن نسا مجمل عناويني وصرت أتحاشى ما حلت ليجي فيها واذري على خاطر ما هو بناسي ونحسبنا عهود الحب ناسيها جاني ودمع على خد ويبكيني قلت اسمحي لي عيوني ما يبكيها إلا خشوعي في سجدة من صلاة لا نصليها اللي جرحني يريد دواه بيديني وانا جروحي عجز تلقى مداويها يا صاحبي قلت لك لا تخلي وقفت ركابك وأنا عيني تراعيها ذكرك ما عاد الغلي تسليني أمني النافس بالدنيا وسليها قد قلت لك كلمة ما بينك وبينك لا رحت رجعتك حذرة لا تطريها قد قلت لك كلمة ما بينك وبيني لا رحت رجعتك حذرة لا تطريها